أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أنت Sterker nog, dan Vanaf het begin van in Wallah u ja ala lakum min aanfus ikum ezwaja min ezwaj ikum banin أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من لا يملك لا Vla te verbolijden de Inna en ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه من نار حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مَثَلَ رجلين أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يقدر على شيء وهو كل على والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبواب والأفِيدَةَ لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخ؟ Weer op de van de saken wij jullie van de jullie die de dagen en de وَمِنْ أَصْوَافِهَا محمد وأو... Kijk eens naar Allah <laughs> ولا هم يستعتبون وإذا وأن En ik wil dat u ook een beetje een beetje een beetje een ورسلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدا ورحمة وبشرى No. يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان कि दी अ व क द ज अ ल ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون مختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن يضل من يشاء Weer niets te zeggen, wees niets te zeggen, wees niets te zeggen, Weer niet te zeggen, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن we moeten ervoor فإن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب, فعليهم غضب من الله ولم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. Amenging van het feit dat we niet wa vergeten wa إن ربك من بعدها لغفور رحيم يَوْمَ تأتي فكل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا We hebben het over Laten we naar de وعلى الذين هادوا حر We hebben het Thank والموعرة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو En wat ik